الله بسم الله الرحمن Altyazı Show. والله ما نسينا نقول على من يشاء Bu ne? Yep, son. Yep. Yeah. <laughs> there Allah. <laughs> <laughs> Müzik <gülüyor> a <laughs> What the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 استشهد شهيدا من جالق İzlediğiniz için